بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسخف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تنور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبُصِرُونَ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ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 ان كنتم تعملون متكئين على سرر من نصفوف وجوّجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم الحقنا بهم ذريتهم وَمَا أَلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْئًا كُلُّ أَمْرِهِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَتِهِ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَلَ لَا لَغُونَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ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 فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربَّصوا فإني معكم من المتربِّصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون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 أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أَلَيْ يَأْتِي مُسْتَمِعُهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ نَغْرَمٍ مُسْتَقِلُونَ أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله يروا كسفا من السماء ساقط يقول يقول سحاب ناركه فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون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 وَمِنَ الليل فسبحه وإذ بار